وكانت في يده. يجتمع فيها الناس للحوار والكلام. برلمات اجتمعت. مثل برلمان اليوم. اجتمعت قريش في دار الندوة. قال: أما قريش فكانوا كأنهم أصيبوا بمس شيطان. هذا مثل من أصابه الجن عندما علم بهجرة المسلمين إلى المدينة. كأنهم أصيبوا بمس في شيطان حين طرق مسامعهم مبايعة الأنصار له على الزود عنه حتى الموت حين طرق مسامعهم الأصل في الفعل طرق هو دق طرق زيد الباب حين طرق آذانهم حين دق في آذانهم حين سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بوي عليه من جهة الأنصار بالدفاع عنه والذود عنه هو الدفاع حين سمعوا ذلك غضبوا غضبا شديدا وتحركت كريش كأنه قد أصابها جنه كأنهم أصيبوا بمس شيطان فاجتمع رؤساؤهم وقادتهم في دار الندوة وهي دار قصي بن كلاد التي كانت كريش لا تقضي أمرا إلا فيها يتشاورون فيما يصنعون ماذا يفعلون في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خافوه هذا هو الذي اشتهر ال... ال... ال... ال... ال... أنه مجتمعوا وفكروا في هذه الحيلة والقصة آ... ال... ال... لم تثبت بإسناد قوي ولكنها مشهورة في كتب السير فاتفقوا ماذا نفعل بدأوا يتشاورون فقال قائل منه نخرجه من أرضنا كي نستريح منه نحن نخرجهم ونستريحهم منهم تمام قال بعضهم رفض هذا الراي لأن بعضهم قال إذا خرج اجتمعت حوله الجموع لما يرونه من حلاوة منطقه وعذوبة لفظه إننا لو أخرجناه سيجتمع الناس حوله لماذا؟ هم يرونه كلامه الجميل ولونه منطقه العزم فإنهم اذا سمعوا منه ذلك آمنوا معه قال آخر نوثقه نوثقه يعني نضبطه نقيده ونحبسه حتى يدركه ما أدرك الشعراء قبله من الموت نحن نقيده ونحبسه حتى يصيبه ما ما أصاب قبله من الشعراء من قبل يموت فروفض هذا لا أيضا لم يقبل لماذا؟ قالوا لأننا إذا حبسناه إن هذا الخبر لا يلبث لا يمج وقت طويل حتى يصل إلى أنصاره سيصل إلى أصحابه واصدفائه الذين ينصرونه هذا الخبر سينتقل إليه ونحن أدرى الناس بمن دخل في دينه ونحن نعلم نحن أكثر الناس خبرة بهؤلاء المؤمنين الجدد عندما يدخلون في الدين لا يخرجون نحن نعرف هذا الدين حيث يفضلونه على الآباء والأبناء يفضلون النبي صلى الله عليه وسلم ويفضلون دينه على آبائهم وأبنائهم فإذا سمعوا ذلك جاءوا لتخلصه إذا سمعوا هذا وعلموا أننا حبسناه في مكان فإنهم سيجتمعون وسيأتون للكتاب لكي يخرجوه من بين أي وربما جر علينا هذا من الحرب ما نحن في غنى عنه يعني وهذا سيجر علينا حجبا نحن في غنى عنها لا نريد قتالا وحجبا ليست مهمة في هذا الوقت لا يلبس لا يمر عليه وقتا لن يمر وقت طويل حتى يأتي انصاره لكي يساعدوه. تمام؟ ثم قال لهم طاغيتهم قيل إن هذا من من كان رأيا لأبي جهل. قال طاغيتهم بل نقتله رأيي أن نقتله بل نقتله ونمنع بني أبيه من الأخذ بسأله نحن سنقتله ونمنع قومه من قتالنا والأخذ بالسأل طيب. نقتله طيب هذا مقبول وكيف نمنعهم من الأخذ بالسار كيف نمنعهم من ذلك قال الأمر... الأمر سهل أيضا نحن سنأخذ من كل قبيلة شابا قويا نأخذ من كل قبيلة واحدة يكون قويا يكون شديدا يكون شابا لماذا <تصفيق> لكي يجتمع علي هؤلاء فيقتلونه مجة واحدة فلا يُدرَ من قتلتهم فإذا حدث ذلك قامت بنو هاشم وبنو عبد المطلب يبحثون عن حق محمد ولكنهم لا يستطيعون قتال كل القبائل عند ذلك يقبلون بالديا نحن فنجتمع عليهم ولن يستطيعوا قتالنا جميعا. عند ذلك يقبلون بالديا فنجمعها ونعطيها لهم وجدون مئة جمل نعطيهم وينتهي هذا الأمر. قال طاغيته قيل إن هذا الراية كان لأبي جهل جلداً قوياً نعم قال بل نقتله ونمنع بني أبيه من الأخذ بسأله سنقتله ونمنع من؟ ونمنع أهله من بني أبيه يعني أبناء أبيه من الأخذ بسأله كيف؟ قال نأخذ من كل قبيلة شاباً جلداً جلداً يعني قوياً شديداً يجتمعون أمام ذلك، يجمعون امام بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فرج ضربوه ضربة رجل واحد، يضربونه ضربة واحدة، فيتفرق دمه في القبائل. فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب كلش كلهم. عند ذلك لا يستطيع بنو عبد مناف أن يقاتل كل العرب. فِيمَنَ بل يرضون بالدية عند ذلك سيقبلون بالدية فنعطيها لهم فأقروا هذا جرع يعني قبلوا بهذا جرع عند ذلك وافقوا في بعض الروايات يقولون وقلنا ان هذا لم يثبت بإسناد صحيح في بعض الروايات يقولون إن إبليس الرجيم كان موجودا في هذا المجلس في صورة إنسان، في صورة رجل نجدي جاء إليهم لكي يتشاور معهم، وهذا أيضا غريب بعيد، ولكن هذا موجود في الكتب. غريب لأنهم لا يدخلون هذه الدار إلا من كانوا على ثقة به، من يعرفه، لنا، ولا يدخلون أي أحد، ولهذا السبب كان في هذا القول ماذا شيء بكل ورد هذا المعنى في القران الكريم في قصتي في سوره الاسراء قول الله تعالى واذا ينقل بك الذين كفروا ليثبطوك يثبطوك يعني يحبسوك يحبسوك في بلدك يثبتونك لا تستطيع الخروج او يقتلوك او يخرجوك فان ثم قال الله سبحانه وينقلون وينقل ويمخر الله والله خَيْرُ الْمَاكِلِينَ هم كانوا يفكرون يخططون لماذا لحبس النبي صلى الله عليه وسلم أو لإخراجه أو لقتله ولكنهم هذا مكره وكانت إرادة الله سبحانه فوق كل إرادة قال سبحانه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين أعلم الله سبحانه نبيه أنزل عليه الوحي فأخبره بما يخططه الاعداء أعلم نبيه بما دبره الأعداء في سلم دبروه يعني دبر يدبر رتب يرتب خطط يخطط. أخبره الله بما يدبرونه بما يرتبونه ويخططون له وأمره أمر الله سبحانه ونبيه باللحاق بدار هجرته قال يا محمد قد أذنت لك بالهجرة اذهب إلى المدينة بذلك فيها ينشر الإسلام ويكون فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم العزة والمنع. يكون هناك العزة للنبي صلى الله عليه وسلم ويكون له المنعة يعني هم يمنعونه من أذا قريش. وهذا من الحكمة بمكان عظيم. هذا له حكمة أيضا وهي أنه لو انتشر الإسلام بمكة أولا لمر الزمان وجاء مثل زماننا اليوم وقال المبغضون إن كريشا أرادوا أن يملك العرب أرادوا ملك العرب فهمنا فعمدوا إلى شخص منهم عمدوا يعني توجهوا إليه وأوعزوا إليه يعني وصوتوا إليه أن يدعي هذه الدعوة حتى تكون وسيلة لنيل مقاربهم مقاربهم يعني مقصودهم لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر لقال فريق من المشركين بعد ذلك في زماننا أو في الأزمنة المختلفه لقالوا إن هذه كانت خطة بين قريش وبين النبي وهم الذين فكروا له في هذه الفكرة وقالوا فعل كذا وكذا ونحن نؤذيك في البداية حتى نوافق بعد هذا ونقول ويكون لنا ملك العرب لأننا نقول إن قريشا كان لها ملك العرب اصلا وما كانت تحتاج إلى مثال ولكن بكل الله تعالى قبض روح أبي طالب قبض روح والد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد وقبض روح أمه وقبض روح جده وقبض روح عمه الذين كانوا يساعدونهم في كل مرحلة من المراحل ومع ذلك بقي النبي صلى الله عليه وسلم على حاله بتقدير من الله سبحانه قال سبحانه ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى هذا فضل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ولكنهم كانوا له أعداء يعني هم لم يكونوا من أصدقاء النبي صلى الله عليه وسلم الموالين له بل بالعكس كانوا أعداء مقاتلين محاجمين آدوه شديد الأذى حتى اختار الله له مفارقة بلادهم والبعد عنه اذى النبي صلى الله عليه وسلم أذى شديدا حتى اختار له سبحانه أن يهاجر من بلادهم إلى بلاد أخرى بعيدة عنه أوعزوا وسوسوا وسوسوا إليه بذلك أوحوا إليه بهذا هذا قد يقوله قائل ولهذا قدر الله سبحانه أن لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم منصورا من أهله وقومه في البداية فلما أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجره توجه النبي من ساعته إلى صديقه أبي بكر. جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أن الله اذن له بالهجرة عند ذلك خرج النبي في وقت الظهر في وقت شدة الظهر وهذا الوقت عادة لا يخرج العرب فيه في العادة من شدة الحرارة ولكن خرج النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إلى بيت صديقه أبي بكر، وأعلمه أن الله قد له في الهجرة فسأله أبو بكر رضي الله عنه الصحبة يا رسول الله أريد أن أكون مصاحبا لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أنا موافق ثم عرض عليه إحدى راحلتين اللتين كانتا معدتين لذلك يعني قال يا رسول الله عندي ناقة معدة للصفر مجهزة لك كيف فجهزهما أحسن الجهاز يعني رتب أمره وما يحمله في سفره بأفضل جهاز وصنعت لهما صفرة في جراب صفرة يعني طعام صنع لهما طعام في جراب يعني في كيس كبير فقطعت أسماء بنت أبي بكر مطاطها وربطت به على فم الجلاب هذه أسماء رضي الله عنها هي التي كانت تجهز لابيها وهي صغيرة السن أكبر من عائشة رضي الله عنها بقليل، فهمنا؟ فجمعت أسمال الطعام في كيسه ولم تجد شيئا لتربط طبيعة كيسه، ففكت نطاقها والنطاق ما يربط على البطن لزيادة القوة. انظر إلى حامل الأوزان الذي يحمل الحديد رافع الأثقال تجده يربط على بطنه حزاما فهمنا؟ هذا يشد جسمه وبطنه، فهيك ذلك؟ أو الناس كذلك في ذلك الزمان يشبطون على بطونهم شيئا من الثياب فلما لم تجد شيئا خلعت نطاقها وشقتهم قطعت منه جزءا ثم ربطت به واشتهرت بعد ذلك بذات النطاقين بسبب هذا الموقف لأنه نطاق واحد على البطن فهي شقته نصفين نصف استعملته في ربط أشياء النبي صلى الله عليه وسلم وابيها أيضا والنصف الثاني انطفق الدنيا. فهمنا هذا حال أسماء رضي الله عنها وعند ذلك استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريطة من بني الدين من بكر عبد الله بن أريطة كان مشركا في ذلك الزمان ولكنه كان عالما بالصحراء ويعرف طرق هذا الطريق ويصل إلى مكة وهذا طريق وهذا طريق وهذا إلى المدينة وهذا إلى كذا. هو خبير بمعرفة الطرق فهمنا؟ وهو على دين كريش فأمناه يعني قالوا لك الأمن لا مذيك وتفع إليه راحلتيهما وخذ هذين الجملين احفظهما عندك وواعداه غار صور بعد ثلاث ليالي وقال له تأني إلينا عند غار الثور بعد بعد ثلاث ليال الغار هو فتحة في الجبل مكان في داخل الجبل إن كان كبيرا فهو كهف يأخذ عشرة اشخاص أو أكثر هو كهف وإن كان صغيرا كان فتحة صغيرة تكفي لشخصين أو ثلاثة بالأكثر فعند ذلك نقول ماذا نسميه غار الغار هو فتحة في الجبل صغيرة تكفي لشخص أو شخصين بالاكثر فدفع إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور هذا مكان ما زال معروفا اسمه غار ثور ما زال جبله معروفا ثم فارق النبي صلى الله عليه وسلم ثم فارق الرسول صلى الله عليه وسلم فارق النبي أبا بكر فارق النبي أبا بكر رضي الله عنه ووعده المقابلة ليلا خارج مكان سأقابلك في الليل في هذا المكان خارج مكان وكانت هذه الليلة بقدر الله هي ليلة استعداد قريش لتنفيذ ما أقر عليه كانت هذه الليلة هي ليلة استعداد كريش لما سيقوم فاجتمعوا حول باب الدار اجتمعت قريش الشباب الذين قالوا عنهم اجتمعوا أمام باب النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فلما جاء موعد الخروج لما حضر موعد الخروج النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي ابن عمه عليا بالمبيت مكانه كي لا يقع الشق في وجوده أثناء الليل فإنهم كانوا يرددون النظر أمر النبي عليا أن ينام في مكانه لأنه شعر بهؤلاء وشعر بهم وهم ينظرون من بين شقوق الباب بينها. ثم سجى النبي صلى الله عليه وسلم عليا ببولفه سجاه يعني غطاه بالبلف وخرج على القوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم والقوم واقفون ولم يروه فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم آيات من سورة ياسين وفيها قوله تعالى وجعلنا من بين آيديهم سدا يعني من أمامهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم, فأغشيناهم يعني أعميناهم فهم لا يبسلون فألقى الله عليهم النوم حتى لم يره أحده هؤلاء رجال واقفون ينامون حتى لم يرى أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم سائرا حتى تقابل مع الصديق وصار حتى بلغ غار ثويل قابل النبي أبا بكر رضي الله عنه ولم يذهب إلى جهة الشمال هذه مكة والمدينة فوقها والعقل يقول إن من خرج من مكة يتوجه إلى الشمال إلى جهة المدينة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فكر في هذا الأمر بالحكمة وهو يعلم أن خليشا تبحث عنه وتتبعه فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة الجنوب وعند غار اسمه غار ثور اختفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو وصحبه قال المصنف أما المشركون فلما علموا بفساد مترهم لما علموا بذلك لما أصبح الصباح ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ودق الباب فقام لهم علي فعجبوا أين صاحبك أين ابن عمك قال لا أدري فغضبا عليه على علي غضبا شديدا وعند ذلك هاجت عواطفهم هاجت تحركت بقوة عواطفهم يعني قلوبهم فأسرعوا أو فأرسلوا الطلبة من كل جهة فأرسلوا من يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان وجعلوا الجوائز لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم أو يدل عليه سنعطي جائزة هدية لمن جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم إلينا أو دل عليه وقد وصلوا في طلبهم ذلك إلى الغار الذي فيه طلبتهم يعني وبينما هم يبحثون ويأتون بمن يتبع الأثار الأقدام ويأتون بالمعلومات وصلوا الى الغار الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا الاثرار حتى وصلوا طيبنا وصلوا الى المكان الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم طلبة يعني مقصود طيبنا جعل القرنشم الجوائز لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم وقد وصلوا في طلبهم إلى ذلك الغار وصلوا عند الغار الذي فيه طلبتهم فيه مطلوبهم لو نظر أحد تحت قدميه لنظرهما يعني هذا الغار فتحته إلى أسفل لو أن واحد النظر فقط تحته سيراهما والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا فأعم الله أيضا أبصار المشركين مرة ثانية حتى لم يحن لأحد منهم التفاذة إلى ذلك الغار يعني أعمى الله عيونهم مرة ثانية حتى إن واحدا منهم لم يستطع أن يرى شيئا في الغار يحن يعني نعم يعني لم يأتي له وقت أن يلتف فيرى أعداء الله آآ بل آآ لا يعني كان المكان بقدرة الله تعالى آمنا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لم يستطع الأعداء رؤيته بل صار أعدى الأعداء أمية بن خلف يبعد لهم اختفاء المطلوبين في مثل هذا الوقت. هذا أيضا مما جاء في, في الصياد فهمنا؟ مما جاء فيها أن أمية ابن خلف من من كبار المشركين كان يقول لهم إن هذا الغار إن هذا الغار لم يدخله محمد صلى الله عليه وسلم هيا نبحث في مكان آخر وهو من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الغار مع هو صاحبه أبو بكر ثلاثة ليال حتى ينقطع الطلب حتى ييأس المشركون ولا يطلبون بحثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يبيت عندهم عبد الله ابن أبي بكر كان يبيت في داخل مكة عبد الله ابن أبي بكر وهو شاب ثقف هو شاب متقف عقله ذكي ولقن يستطيع أن يتكلم فكان يدلج من عندهما يدلج من عندهما بصحر يدلج يعني يعود في وقت الصحر والصحر هو ماذا الثلث الأخير من الليل كان يعود من عندهما وقت الصحر إذا يدلج من عندهما بصحر فيصبح مع كل شيء فيصيح فيصيح في الصباح يراه الناس خارجا من بيته بمكان كبائث بها كمثل من كان يبيت بها فما فلا يسمع امرا يقتادون به الا وعاده حتى ياتيهما بالخبر حين يختلط الظلام ما كان يسمع خبرا الا ان يحفظ هذا الخبر وياتي إليهم به في الليل قبل أن يعني يأتيهما بالخبر قبل ان ينتشر في مكان. نعم يكتادون من الكيد والكيد هو الفكر السيد نقف إذن الله تعالى ان هذا الحد ونكمل باذن الله ما بقي من رحلة الهجرة إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إلى هنا نتوقف جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك والسلام عليك